الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد إ لله الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو ك ا ن ه المشركون ا الحمد لله الذي بعث للامهين رسولا منهم ي ت ل عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 و إ ن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فبلغ صلى الله عليه وسلم ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة وجاهده الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه ما ترك شيئا يقرب الناس إ ل ى ربه ويدنيهم منه إ ل ا أ م ر ه م به ولا شيئا يبعدهم عن مرضاته ويدخلهم النار إ ل ا حذرهم ونهاهم عنه الذي حذر الله تبارك وتعالى الناس جميعا عن مخالفات أ و ا م ر هذا النبي الكريم فقال جل من قائل بل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ة أو ي ي ص ب م ع ذ او ب أليم فصلى الله عليه عذاب ل آله ى وصحبه أجمعين أ ع د اليم ل ه م رب ر ب ج ل و ي ي وإسرافيل ك ا ئ ل ف ا ط ر ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة أ ن ت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق ب إ ذ ن ك إ ن ك تهدي من تشاء إ ل ى صراط مستقيم لا في ا ل إ س ل ا م ا ل أ س ب و ع الماضي و أ ن ا في الخرطوم ن ر ت علي م ر ة ع ا ب ر ة م ج ل ة ل ك ن ي نسيت اسمها م ج ل ة تصدر في السودان وفي مصر او بين ا ل قطرين هذه ا ل م ج ل ة لاحظت فيها ص و ر ة صورة جندي يصالح الرئيس رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة ومكتوب عنه اسمه ولكن م ش ا ر ع ل ي ه مشهور بتلفزيون الرجل مشهور بتلفزيون وذكرت ا ل ج ر ي د ا ل م ج ل ة أ ن هذا الرجل أصبح يكشب أ س ر ا ر غ ي ب ي ة ويعلم الناس ب أ ش ي ا ء حتى أ ن رجال ا ل أ م ن والبوليس يستعينون به للقبض على كثير من الجرائم م ع ن ى ذلك أ ن الرجل يعلم الغيب م ث ل هذا لا أ د ر ي إ ل ى متى نسير في مثل هذه المتاهات وفي مثل هذه ا ل ت ر ه ا ت وفي مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء التي تمس ا ل روح ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة فلا يمكن أ ب د ا أ ن يكون الانسان إ ن س م ل م إلا إذا آ م بالله ا ل حق إ ي مسلما ا خصائص رب العزة ن ومن الغيب الغيب رب ب ح ا ا ن ه و ت ع ى ع ل ل غ ي ب الا اذا ئ ص رب سبحانه العزة وتعالى ا ل ي ل ي م ك ن أ بالله د أن ي ع م هذا ا ع ع ل م من أحد د ب إ ط ل ا ق ا ل ا ملك م ق ر ب و ل ا ن ب ي مرسل لكن لست أ د ر ي إ ل ى متى نحن نتيه ح ن ن في مثل هذه المتاهات ولقد طالعتنا منذ سنين الجرائد والمجلات و ا ل ص ع و د ا ل س و د ا ن ي ة بذاتها كم من مجرم كم من ع ا ب س ك م من دجال لعب على عقول الناس و أ ك ل أ م و ا ل ه م وسفك أ ر و ض ه م باسم أ ن ه يعلم أ ش ي ا ء ويفتح كتاب ويعمل يعمل والناس الآن الأمة تعلمت ا ل أ م ة تلقت ا ل أ م ة مسألت إلى أشياء و لا زلنا نتيه ح ن ن في مثل هذه المتاهات التي في آ ي ة و ا ح د ة من كتاب الله أ ك د الله لكل من قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله أن أن ينبغي يكون علم الغيب لا ينبغي أن يكون إلا لله الواحد ل ا قال ر ق ا الله تبارك و تعالى ق ل لا يعلم من في السماوات و الارض الغيب إ لا الله لا يعلم الله يؤكد ويقول قل لخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ليبلغ كل من قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله لا يعلم الغيب من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا الله جاء ا ل ق ر آ ن يؤكد و ي ح ص ر و هذه الصفات و ي ق و ل و عندهم الغيب لا يعلمها إ ل ا هو خصائص رب ا ل ع ز ة صفات رب ا ل ع ز ة الملائكه المقربون الملائكه الذين قال الله عنهم لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون ي س أ ل ه م الله سبحانه وتعالى عن ا ل أ س م ا ء بعد أ ن علمها لهم قالوا لا علم, لنا إلا ما لا علم لنا الا ما علمتنا الملائكه يقولون لرب ا ل ع ز ة يا رب يا ملك الملك يا ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م لا نعلم شيئا إ ل ا ما علمتنا أ ن ت ل ا ربي هؤلاء ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون الذين قال الله عنهم لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما ي م ر و ن الرسل ا ل م ر س ل ي ن الذين ص ب اجتباهم ه الله م و الله يوم يجمع الله الرسل فيقول م ا ل ا أ ج ب ت م قالوا لا علم ل ا بالله عليكم أ ن ا لا أ د ر ي إ ل ى متى يا إ خ و ا ن إ ل ى متى مجلات م ج ل اصحاب ت أ أ ص ح ا ب أ ق ل ا م ينشرون السم ينشرون السم بين الناس وليؤكدوا أ ن للرجل ش خ ص ي ة يصورونه بملابسه العسكريه و م ص ا ل ح الرئيس بملابس على أ ن ه يعلم الغيب رجل تقره ينشر أرضى المجلات يعلم الغيب تقره المجلات ينشر بين الأنام كيف أرض الله بين كيف عنه ك ي ف يرضى الله عنا يا عباد الله خلق الله الخلائق كله الكون كله يسبح بحمد الله الكون كله ي ع ظ ما ل ل ه من ا م شيء خلقه الله و إ ل ا هو يعرف الله حق ا ل م ع ر ف ة كل شيء في الوجود يعرف الله إ ل ا ا ل إ ن س ا ن إ ل ا ا ل إ ن س ا ن جميع الكائنات و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده والتسليه معناها تنزيه الله عن كل صفه لا تليق بجلاله سبحانه ا ل ت س ل ي ح سبحان الله أ ي الكون يسبح يعني الكون كله معترف بالوهيه الله لا يشرك بالله أ ح د ا ولا يعتقد أ ن مخلوقا كائنا من كان ينال صفه من صفات رب ا ل ع ز ة تعالى وهذا الطير الطير الهدهد الهدهد يضرب للمسلمين و ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ع ل ى ا ل أ م ث ل ة أ ع ل ى ا ل أ م ث ل ة هدهد طير طير ص ي ر مش بني آ د م مو بني آ د م مو ع بشر لم يسجد الله له ملائكه السماء صغير صغير ه ي حديه ل ل إ ن س ا ن ان يمسك اثنين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة هدم يحببه ان له ليس له أ ح د ذو سلطان إ ل ا سلطان الله المتفرد بالجلال المتفرد بالكلام رب العالمين نبي الله سليمان مع أ ن ه نبي ورسول, ورسول اصطفاه الله وجعله ت ب ا الله ه و نبيا رسولا والله لا يداني مكانته ب ث ر إ ط ل ا ق ا الا الانبياء لا يداني مكان ا ل سليمان لا ملك من ملوك ا ل أ ر ض ولا حاكم من حكامها ولا عالم من علمائها ولا وزير من وزرائها ل أ ن ه اصطفاه الله وجعله ا ا ت ب نبيا رسولا واتاه الملك قال الله أن ملكاً لا أحداً العالمين رب من من أن يؤتيه يؤتيه فاذا أ ه الله له سخره سخره الملك الجن الطير للحج سخر بهذا الملك النبي الرسول الكريم يراقب رعيه مسؤوليته ف إ ذ ا به يجد من أ ت ب ا ع ه طائر غ ا ئ ب غير موجود تفقد الطير تفقد معسكر الطير وجد الهدد غائب, هدهب غائب نبي ورسول م ا يعلم أين ذهب, اين ذهب الهدهد لا يدري لا يدري وهو نبي رسول يوحى إ ل ي ه لا الهدهد يدري أين ذهب فيحكم عليه غيابيا قال ما لي د ع ا و الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا أ و ل ا ب ح ه ن ه أ و لياتيني بسلطان مبين هكذا حكم سليمان على هذا الذي غ ا ب عن عمله دون اذن ملك دون إ ذ ن رئيسي ح ك ذ ا معه إ ن م ع ا ش ي د أ و رضح أ و ي أ ت ي ب ح ج ب ي ن ه ي أ ت ي ب ح ج ب ي ن ه أ ي ن له ولماذا له مكث غير بعيد بعد قليل جبله اسمع يا مسلم ا ق ر أ كتاب ربك حرر عقلك من الخرافات والخذول العاد اطفال يجي من الوزن فمكث غير بعيد و إ ذ ا به يقول لسليمان النبي الرسول الملك احط بما لم ت ه ف به وجئتك من س ب أ بنبا أ يقين يقول لنبي طريقة طريقة فر ورسول ملشخ طريقة ملشخ ل الآن أتخن ت خ يقين ن من المسلمين اللي هو د ش خ يجب ل ك الفر لأنه, لأنه يعرف ربه لأنه موحد لانه لا يعرف لا سلطان الا سلطان الله ولا امر الا لله ولا نهي الا لله سليمان عبد لله وهو عبد لله ولهذا يتحدى سليمان ويقول اهاته انا أ انا الصوت الضعيف اهاته بما لم تهب به وجئتك من سبا بنبا يقين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يا سبحان الله أ ي ن كان سليمان الذي حكمه كان يعرف أ ن ه ذ ه ب إ ل ى س ا ء كان يعرف هذا و أ خ ي ر ا يحتتم ا ل ه د و د كلامه أ لا يسجدوا لله الذي يخرج ا ل خ ب أ من السماوات و ا ل أ ر ض كيف يسجدون لماخله كيف, كيف يسجدون للشمس كيف يسجدون القمر ومع هذا كله نبي الله سليمان يقول سلام غلو اصدقت أ م كنت من الكاذبين بالله عليكم هذا يعلم الغيب نبي و ر س و ل يقول سننظر أ ن اتحرى لهدهد انت صادق أ م كاذب ثم بعد كذب دجال افاك أ ث ي ن يلعب على ا و ل ا ل أ م ة تنشر عنه الجرائد أ ن ه يمد ا ل د و ل ة بكشف الجرائم والله أ ع ت ق د أ ن ه أ و ل المجرمين وزعيم المجرمين م ت آ م ر مع الحرميه متآمر على ش ن ك متآمر أما أنه يعلم أنه الغيب ولو ا ل ل ه قصرت أ ر ب ا أ ر ب ا لا أ ؤ م ن أ ن مخلوقا كائنا من كان يعلم الغيب غير الله مستهارا حطم عقول المسلمين مستهارا من مجتمعيا من الدولة من الدولة زمن مبدأ يمارس الخرافات وقت وقت راتب هو هو الذي الذي الدولة الدولة الدولة كافي علشان عقول ويؤطى ويؤطى الحكومة أدخل الدجل عمل يأخذ يؤطى في يؤفى يا سبحان الله يا سبحان الله متى ن ا اقل ا ب ت ل ر يقول هاتو بمالم تهب به و ج ئ تكمن س ب أ ب ن ا د ا ي خ ي ن ا ل أ م ه ا ق و ل مع ا ل ش ي ش ة الجن يعلم الغيب الجن الجن الجن العم كل ن ا سيخاف ه من الجن اجن ل ما هو مخلوق من مخلوقات الله يعلم الغيب لا و الله الجن نبي الله سليمان ما ت مات قبضه ة ق ب ض روحه وهو قائم متكئ على ع ص ا ه قائم مات الجن كل مره يشتغلوا وادي يستغلوا يستغلوا اليوم ا ل يومين الثلاثة أ ي ا الأربعة أيام م ي س ت غ ل و ا ليل ا نهار م ا واحد ي ح ر ك من عمل لا ف ي ش ج عقول تدرك هل ب ش ر يستطيع ا يقيم يومين ث ل ا ث ة ايام ا ر ب ع ة ايام حتى م س ت ه د ا ل ت ف ك ي ر م ا د خ ل في عقولهم بشر ميت ن ب ي الله سليمان ويشتغل ه م و ا ا ليل ل ونهار ا ل كل م ر ة ي ف و نبي الله ويشتغل ا ج ا ليل ل ونهار ا ل ويقول الناس ق غ ا ل ي ه و ن ب ي الله سليمان ميت هل لو كانوا يعلموا غير استمروا ثم تاتي ايات ا ل ق ر آ ن وتعلم أ م ة محمد تعلم أ م ة ا ل ق ر آ ن ويؤكد الله سبحانه وتعالى ويقول فلما قضينا عليه الموتى ما دل ه م على موته إ ل ا د ا ب ة ا ل أ ر ض ت أ ك ل من س أ ت ه فلما خر من سقط سليمان على الارض فلما خر تجاري تبينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما ل ب س و ا في العذاب المهين يا أمة امه ل الله ق ر آ ن ن علينا ب ذ ا ا ل ق ر آ ن الله من علينا ببعثه خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ق ر آ ن ن ا بين ايدينا هدي رسولنا بين ايدينا ولا زالت الصحابه ي م ل أ عقول ا ل ا م ة بمثل خرافات وشعوذه ودجل ان فلان الفلاني يعلم ويكشف وعنده ن ر ا ن و ا ل ا م ة تصدق وخصوصا وخصوصا معسكر النساء هجوم على بيته و ا ل د و ل ة كمان ت ع ي ن يعطوه اذن من عمل ا ل ح ك و م ة عشان ينارس ا ل د ج ل يمارس الدجل في, في مبده مع ملابسه ا ل ع س ك ر ي ة عسكري جندي ي أ خ ذ م ر ت ب ليحمي البلاد إ ن م ا ي أ ت ي بالسم ب أ ن ه يعلم الغيب وتجتمع ا ل أ م ة و ا ل ص ح ا ف ة تنشر, تنشر للملا أ ن هناك من أ و ت ي ع ل م يكسب به الاسرار ف ا ل م س ل و ب منه ع ا ج ة جرى وهكذا إ ذ ا كان نبي الله سليمان لا يعلم الغيب الطير ي ت ح د ى ه ما يستطيع الجن يموت سليمان ميت سليمان زاد سليمان ميت م د ه من الزمن ما استطاعوا ان يعرفوا ان سليمان نات إ ل ا بعد أ ن جاءت ا ل أ ر ض د ا ب ة ا ل أ ر ض ح ش ر ة أ ك ل ت عصا سليمان وعندما أ ك ل ت العصا أ ر ض ا ل ما تحمل ت تحمل أن جسمان سليمان سقط ف ا ل أ ر ض و ر ب ن ا يبين ل أ م ة محمد فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إ ل ا د ا ب ة ا ل أ ر ض ت ا ك ل ن س أ ت ه فلما خر تبينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيب ومصيبتنا مصيبه الان ان ا ل د ا ع ي ة تعلم الغيب و ص ع ب ة الودع تعلم الغيب الرباني عند ربه ش ا ي ل ن تراب أ و ي ل خ م ط لا ما ينفع ش إ ل ا تجيب لي تراب من بيت نمل بيت نمل من ج ن و سليمان خلاص ح و ا ي ة تراب من بيت نمل خطوط خطوط الأرض خطوط خطوط خطوط خطوط خطوط خطوط خطوط خ ط و خطوط خطوط خطوط خطوط خطوط و خطوط و ط م ن ا بما قال الدجال الدين ا ل دخلت ي ن د فيه الشعوذه والدجل ف إ ذ ا به ا ل آ ن ا ل ف ك ي ة افتح الكتاب ما في ا م ر أ ة ما في انسان إ ل ا يمشي الفك اليه يفتح الكتاب الكتاب فيه ويه ي ش و ف ع م ل ي ة فيها خير فيها شر ا ل أ ص ا ب ه إ ي ه وهكذا وهكذا حتى أ ص ب ح ت ا ل ع و ب ة على ع ق ل الناس أ ض ح و ك ة في هذا ا ل ز م ن الذي وصل ا ل إ ن س ا ن بالعلم إ ل ى أ ع ل ى المستويات ونحن لازلنا في الحضيض ا ل ح ض ي ض ن ع ت ق د أ ن الغيب ة من خصائص العبيد و أ ن هناك من يعلمون الغيب ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه ل ع يؤكد ه ي لهذه ا ل أ م ة ويقول من أ ت ى عرافا وصدقه فيما قال فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم فعراف كان كان كان كان موظف في وضعية بتعرابل سواء كان سواء كان سواء كان الكتاب سواء كان الدولة أو ما موظف أو لا أو موظف يتحل رجل خلاص فعجبا بنا يا معشر الصالحين نعجبا بنا يا أ م ة محمد المجلات تصور وتنشر بين ا ل ا ل ا م حتى تزيد الطين بالله وتشير إ ل ى مكانه في ا ل ب د أ مش ع ا ر ف الحكومه ة ع ي اجل من عمل الدوله لكي يماثل الدجل ب أ ن ه من الذين يعلمون الغيب ب أ ن ه من الذين ي ك ش ف و ن اسرار ل أ الجريمات يقول لك حتى رجال ا ل أ م ن ورجال الدوله ة إ ذ يستعينوا به لالقاء القبض على المجرمين والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو أ ع ت ق د أ ن ه أ و ل المجرمين أ و عنده لقاء معهم علشان ب ط ر ي ق ة يعمل أ م ا كوني ع ل م ماذا أنه لا يعلم أخي أسأل لكني ا لا ل ه رب ل ع ا ل م ي ن أن نور بصائرنا ب ا ل ق ر نعرف آ ن وأن ا ل ل المعرفة ه حق ونؤمن بخصائصه التي تخص ه الصفات التي لا يمكن أ ب د ا أ ن يوصف بها مخلوق من مخلوقاته سواء كان ملكا مقربا أ و نبيا مرسلا فعالم الغيب سبحانه وتعالى هو وحده علام الغيوب ولعل بعض الناس أ ش ك ل عليهم قوله تبارك وتعالى أشكل أحدا على بعض الناس عالم الغيب فلا على بعض غيبه يظهر إ ل ا من يصطفى من رسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه ر س د ا ل ي ع ل م أ ن قد أ ب ل غ ه رساله ربه م و أ ح ا ص ب ما لديهم و أ ع ص ى كل شيء ع د د ا لعل بعض الناس ي ت ك ر و ا أ ن من خصائص ا ل أ ن ب ي ا ء ع ل م ا ل غ ي ب لا والله ا ل آ ي ة م ا ت د ل على هذا أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لا يعلم و ن الغيب لكن إ ذ ا أ ر ا د ربك سبحانه وتعالى أ ن يكشر شيء من ع ل م الغيب لنبيه فقادر على ذلك ولهذا نجد ا ل ق ر آ ن يؤكد الله لنا للرسول صلى الله عليه وسلم اقرا ر سوره, هود. اقرأ سورة هود. قصى الله س ب ح نوح ه ت ع ا ل ى سورة نوت قصاها من أ و ل ه ا ل ا خ ر ه ثم اختتمها بقوله تلك من أ ن ب ا ء الغيب نوحيها اليك غ ب نوحيها إ ل ما كنت تعلم أ ن ت ولا قومك من ق ب ل هذا تلك من أ ن ب ا ء الغي ب ن و ه اما إليه أ قبل الوحي جاءت قريش وذهبت إ ل ى اليهود و س أ ل و ا بم ا يعجزون محمد فقالوا لهم ا س أ ل و ه عن, عن فتيه ة كانوا ك في、الكهف. دخلوا في كهف ا س أ ل و ه عن هذه ا ل ق ض ي ة ف إ ذ ا بقريش تاتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إ ن كنت رسولا حقا أ خ ب ر ن ا عن نبع أ أصحاب قص الكهف ل ي ن اصحاب ق ة أ ص الكهف فتعجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال غدا غدا غ د اعطيكم أ الخبر غدا ما فيش وحي ما داش الخبر ولا بعد غد بعد بعد ولا ولا قطع الوحي وقريش و أ اه ر أ ي ت م أ ع ج ز ن ا فقلنا له ا ل آ ن ر أ ي ت م غدا مادا وغدا مادا و ا ل ق ض ي ة ن ش ر وبعدها سبحانه وتعالى أ و ح ى على رسوله صلى الله عليه وسلم ب ق ص ة أ ص ح ا ب ا ل ك ه ر وفيها ادبه تبارك وتعالى أ د ب رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله ولا تقولن ل س ي ء اني فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله ت ر ب ي ة تربية ل أ ن الغد من, من الغيب ما في ا ل غد ي في ب ما غ ما يعرف لان ا ل أ م ه يحصل بها خشب ل ع ل يحصل شيئا ت ر ك ا ل م ج ا ل م ف ت و ح ل ف ا ت ر السماوات و ا ل أ ر ض ولا تقولن ق ر آ ن ن ق ر أ ه لمن لخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله تبارك الله فيكم ي و م ه ا ل ق ر آ ن يامن لكم م ك ا ن في هذا المجتمع اكتبوا ل أ ه ل الصحافات ل أ ه ل المجلات الذين يكتبون السؤوخ أ ن يتبينوا ما يكتبوه والا ي ب ن و ا للناس إ ل ا ما هو ح ق ف الله أ س أ ل أ ن ي أ خ ذ بعقولنا و أ ن يردنا إ ل ى صوابنا و أ ن يوفقنا لفهم هذا ا ل ق ر آ ن والعمل بهذا ا ل ق ر آ ن ل أ ن هذا ا ل ق ر آ ن هو هو الوحيد الذي تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى ف أ خ ر ج ه م الله سبحانه وتعالى بهذا ا ل ق ر آ ن وسبيان الرسول صلى الله عليه وسلم من الظلمات الى النور عندما عملوا ب ا ل ق ر آ ن تحققت فيهم خير أ م ه اخلفت الناس فعلينا بارك الله فيكم أ ن نرمي هذه الخرافات ونعود ا بالات ل ل خ و أ ن إ ل ى كتابنا ونعرف ربنا حق المعرفه هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك القدوس السلام المؤمن ا ل م ه م ن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له ا ل أ س م ا ء الحسنى يسبح له م ا في السماوات و ا ل أ ر ض هكذا أ ك د الله لنا فيستحيل يستحيل أ ن يعلم الغيب مخلوق من مخلوقات الله لأن هذا من خصائص رب العزة سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وليه وأستغفر من سبحانه هذا هذا خسائص رب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده وبعد تعلمون جميعا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة خرج و الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد خرج الى ر س و ل ل ص ابد ل ل عليه وسلم إلى ه أ ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله و ل ن ص ر ة دين الله ف إ ذ ا ب أ ح د المجرمين وضع في ا ل م ن ط ق ة خنادق أ ر ض حور غ ط ه ا بشيء خفيف وعمل عليها تراب حتى لا ترى وفي مثل هذه الحفر سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفره من هذه الحفر أ ق ر ا السيره سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ غ ش ي ه وكسرت رواعيته واخرج من ا أ خ ر ج لو كان, يعلم الغيب لا سكت لو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كتل ا ن س في هذه ا ل م ع ر ك ة كيره اصحاب رسول الله وعلى ر أ س ه م ه م ز ة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان صلى الله عليه وسلم يعلم أ ن ه م ز ة سيقتل في هذا اليوم أ و سيصاب أ ك ا ن ي أ م ر بالخروج إ ل ى الجهاد و أ ع ظ م من ذلك و أ ع ظ م من ذ ل ك و أ ك ب ر من ذلك الرسول طعن في ع ر ض ه طعن في أ ح ب النساء إ ل ي ه في أ ص ه ر نساء الدنيا ع ا ئ ش ة بن تا ب و بكر الصديق رضي الله عنها قام المنافقون و ل ف ق و ا ق ض ي ة اتهموها بالزنا واتهموا معها صحابي جلي ل على أ ن ه هو الذي زنا بها واستمرت ا ل ف ر ي ة وشاع الخبر إ ل ى أ ن بلغ أ ذ ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أ ث ه ر ا م ر أ ة و أ ح ب ا م ر أ ة ماذا ف ع ل الرسول هل قال اتق و الله ا ل م ر أ ة ب ه ئ ة أ م زار يتهرى ي س أ ل أ ص ح ا ب ه ماذا أ ف ع ل ماذا أ ق و ل يا أ م ة محمد يا أ م ة ا ل إ س ل ا م أ ف ه م و ا دينكم افهموا ح ق ي د ت ك م الرسول عليه الصلاه والسلام ي ح ت ا ر في أ م ر ه لا يدري كيف يحل هذه ا ل م س أ ل ة وماذا يقول فيها وكانت أ ك ب ر ك ا ر ث ة على ا ل م د ي ن ة و أ ك ب ر م ص ي ب ة و ع ا ئ ش ة م ر ي ض ة عند بيت أ م ه ا واخيرا أ خ ي ر و أ بعد هذا كله بعد شهر كامل ياتي الرسول إ ل ى ع ا ئ ش ة في بيت أ م ه ا ويقول لها يا عائشة, يا عائشه ان العبد إلى اذنب واسافر وأتاب خير له من أ ن يلقى الله بعذاب معنى كلامه فان فعلت ف ا ت ك ل م ي يكون منها الاعتراف ع ش ن تعترف وهي تبكي وتقول لابيها أ ب و يا, يا ي اجب على رسول الله ل أ ن ه ا م ط م ئ ن ة ل أ ن ه ا عارفه من هي تقول توب و عني ولما كانت ا ل م س أ ل ة غيبيه ف إ ذ ا ب ا ب ر ك ل ماذا أ ق و ل تلتفتها يا امها وهي التي ربتها وولتها وتعرف عنها كل شيء يا أمها أ ج ي ب ي رسول الله لامي كلميني و بعليه ايضا تقول م س أ ل ة غ ي ب ي ة مسألة غيبية, مسألة غيبية. و تقول ماذا أ ق و ل لرسول الله ثم هي رضوان الله عليها تقول ان قلت لكم فعلت انتم وان قلت لا فالذي في نفوسكم ولكني أقول ك م اقول ا ل أ ب يوسف و أ ق كما قال أ ب و يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصيغوه جميل والله المستعان على ما وهنا برب ا ل ع ز ة يرسل رسوله جبريل على خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وتنزل براءتها من ديان السماوات و ا ل أ ر ض أمن هنا أ لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كان يقبل مثل هذا الكلام في عرضه كان سكت كان هجر زوجته شهرا كاملا فاذا ا ل آ ن سحورنا تكتب لنا ان جندي من الجنود بلغ الى درجه اعلى من محمد صلى الله عليه وسلم لانه يعلم ا ل غ ي م اهن بنا اهن على هذه العقيده التي تمزقت اللهم به الناس ن النور به أصلح الآن الظلمات وإذا الشعوذ والدجل ا إلى أصلح مصدر مصدر م و ذ به ش ع يا ن و ل ل ل م د ج ج ي ن بتاع ا ح رب ان التماء باسم د ي و ب الامر س م ا إ س ل اللهم يا ب ي إن الأمر اليك أ م ر إ ل وحده ف إ ل ي ك ن س ت ك ي و إ ل ي ك ن ل ج أ لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله إذا كان هذا الرسول الكريم ص ل و ا ت ا ل ل ه وسلم ا علي ه ما ي س ت ط ي عمل ي ع شيء أ ب و ب ك ر ل ا ي ع ل م ا ل غ ي ب زوجته لا تعلم الغيب أ م ا ل م ؤ م ن ي ن ع ا ئ ش ة لا تقول شيء إ ل ا تفوض ا ل أ م ر إ ل ى الذي ب ي د ع ملكوت كل شيء ف ص ب ر جميل صبر جميل والله المستعان على ماتفقون ا ل س ي ر ة ما تاسيل في ا ق و ل ن ا ن أ انقششش البلع عشان رام يسير حديث ما ياسر كلام المشعوذين و ا ل م د ج ل ي ن هو ل و ا س ر ولهذا حلقات الزار حلقات الزار و ا ل م ز ج و ر ي والمزجورات حتى التلفزيون السوداني أ ص ب ح ينشر على انه علاج, علاج روحي هذا السم هذا السم هذا قهر بالله رب العالمين إ ذ ا كان الله يؤكد ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن الجن والشياطين لا ع ل ا ق ة لهم بمؤمن يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر إ ن ه إ ب ل ي س وجنود ه أ ت ب ا ع ه إ ن ه ليس له سلطان على الذين آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون إ ن م ا سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون حلقات تعمية تحمل الزار لشخص الزار شهادة جامعية تعمية وتمشي بالله هذا علم هذا ع ل مستوى هذا م ارسال هذا مستوى د ر ا س ة هذا مستوى فهم ج ا م ع ي ة تمشي ليش اختزار جامعي دكتوراه ي د ر س ا ل ج ا م ع ة يمشي للفكير عشان يكتبله صاحب سلفان كبير س ل ف ة يمشي دجال عشان ي ك ت ب ل ه شبشه وينكرسي يا ربي إ ل ى متى يا أ خ و ا ن ي إ ل ى متى بارك الله فيكم ف في يا هذه ل م ت ا ه المساجد ت يا ا إمة يا علماء المسلمين اتقوا الله فبينوا للناس محاسن هذا الدين بينوا ا ل ع ق ي د ة سلوهم بالله وعلموهم أن ل ان لا سلطان عليهم إ ل ا سلطان الله وحده لا شريك له قل ل م يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا كثير من الناس يعيبون علينا ل أ ن ن ا نتكلم في ا ل ع ق ا ئ د ما عندنا إلا العكيد وهل هناك شيء يقوم عليه ا ل إ س ل ا م والعقيده بالله عليكم إ ن س ا ن وصل إ ل ى أعلى اله مراتب لكن يؤمن بالخرافات و ا ل ش ع و ذ ة لا ي ق ي م ا س ل ا م ي ق ي م د ع و ة مخ مع ا ش ع ش جامعي استاذ جامعي يخضع ل ش ي خ ث ر ي ق ة أ م ي أ م ي يخلح الحجاب يمشي على ركبيه و ي ر ج ه أ م ا م ه وهو جامعي هل تعلم ي هذا أ ن ف ع يخضع لبشر لبشر مخلوق اتقوا الله يا أ م ة ا ل إ س ل ا م هذا هو ا ل ق ر آ ن كتاب الحق يبين أ ن ا ل إ ن س ا ن ي ة هي ا ل إ ن س ا ن ي ة ولقد كرمنا بني آ د م وعملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن انت عزيز انت مكرم انت خلقت لتكون هنا قائد في ا ل أ ر ض لتنشر ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة في المجتمع ليظهر الحق الصدق ا ل أ م ا ن ة ا ل إ خ ل ا ص ا ل م ر و ع ة العطش بالفقراء العطش بالمساكين الحكم بشرع الله حتى يكون ا ل أ م ر كله لله ا ل أ ر ض أرض الله والناس عبيد الله والحكم حكم الله وبذلك تسعد الدنيا ويسعد ا ل ب ش ر ي ة و ي أ ت ي الخير من الله على الناس أ م ا بمثل هذا التمرد أ م ا بهذا العفن الذي نتدارسه وهو لا يصلح حتى ا ل ع ق ي د ة ف إ ن ا لله و انا إ ل ي ه راجعون ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله والله أ س أ ل أ ن يهديني و إ ي ا ك م صراطه المستقيم و أ ن ي ر ن ي و إ ي ا ك م الحق ح ق ا يرزقنا اتباعه ويرين الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه إ ن ه تعالى سميع مجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ن س أ ل ك رب أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا و أ ن ترزقنا تلاوته ا ن ا الليل و أ ن ا النهار و أ ن تيسر لنا فهمه والعمل به و ان تجعلوا حجه لنا ولا تجعلوا حجه علينا برحمتك يا ارحم الراحمين و نسالك اللهم ربي باسمائك الحسنى و صفاتك العلى ان تمن علينا و ترزقنا اتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه و سلم في هذه الدنيا و ان تحشرنا تحت م و ا ئ ه في الدار الاخره و ان تسقنا من حوضه و ان تدخلنا في شراعته و ان ترزقنا الدعوه الى سنته برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أ ح ي ا ا ء منهم و أ م و ا ا ت ل ل نور على أ ه ل القبور قبورهم اللهم اغفر ل ل أ ح ي ا ء ويسر لهم أ م و ر ه م اللهم تب ع ل ى التائبين واغفر ذنوب المذنبين و ا غ الدين عن ا ل مرضى د ي ي ن ن واجه المسلمين واكتب ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة والسلام والتوفيق لنا و ل ك ا ف ة المسلمين في برك وبحرك أ ج م ع ي ن برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل ا ل ك ف ر ة اعدائك ع د ا ء الدين اللهم أ ن ص ر كتابك وهدي نبيك وكل من دعا إ ل ي ك وعبادك الصالحين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا من قلت أ د ع و ن ي أ س ت ج ب لكم ي س أ ل ك ر ب بكل اسم هو لك أ ن ت ه ت حكام المسلمين وعلماء المسلمين صراطك المستقيم اللهم ردهم إ ل ى ح ض ي ر ة ا ل ق ر آ ن اللهم حبب إ ل ي ه م تحكيم شرعك واقتفاء آ ث ا ر نبيك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به و ع ف عنا واغفر لنا و ر ح م ن ا أ ن ت مولانا ف ا ن ص ر ن ا على القوم الكافرين وصل اللهم على أ ف ض ل خلقك ورسلك محمد النبي ا ل أ م ي وعلى أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اقسموا ل ص ل ا ه